بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا سأل الله عز وجل القبول للجميع وأن يغفر لنا ولكم ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته نعتذر من الانقطاع الذي حصل في درسين سابقين وإنما كان ذلك بسبب الإرفاق بالإخوان بسبب المطر والوصول إلى هنا يبدو فيه صعوبة بعد المكان فمن أجل هذا كان هذا التأخير ولا كنت مستعدا أنتظر المجيء إلى أن عرفت الرغبة في تأخير تأجيل فأجل لهذا السبب وسأعوضكم بإذن الله عز وجل عن الدرسين السابقين بزيادة الأحاديث التي تشرح إن شاء الله تعالى في هذه الدروس سأحاول اليوم أشرح قدرا أكبر ضعف ما شرحته في الدروس الأيام الأخيرة كنا نشرح أظن ثلاثة أحاديث في الأسابيع إن استطعت أن أشرح ضعفها فعلت نوجز إن شاء الله وهكذا في بعض الدروس القادمة بحيث نعوض ما فات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله وإياه باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر. إذا كان على ظهر سيل ويجمع بين المغرب والعشاء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر الجمع بين الصلاتين في السفر سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب الجمع في السفر وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله قوله هنا في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع هذه الصيغة أشرته في بعض المناسبات إلى أنها تدل على الملازمة والتكرار والدوام كان من عادته صلى الله عليه وسلم ذلك يجمع. في السفر بين صلاة الظهر والعصر قوله يجمع في السفر هل هذا يدل على أن الجمع ينحصر في السفر فحسب لا يجوز للإنسان أن يجمع في حالات أخرى غير السفر الجواب لا يجوز للإنسان أن يجمع لبعض الأعدار كما سيأتي قريبا إن شاء الله لكن هنا يتحدث عن قضية السفر وما يتعلق بها من أحكام تتصل بالصلاة فذكر الجمع بين الصلاتين في السفر وإلا فإن الإنسان قد يجمع بسبب المرض على الأرجح من أقوال أهل العلم إذا كان يلحقه بسبب هذا المرض مشقة معتبرة إذا كان الحقه مشقة معتبرة وإن كان قول الجمهور أنه لا يجمع بسبب المرض لكن المشقة تجلب التيسير فإنما جاز الجمع في السفر لأن السفر مضنة للمشقة وهكذا كما سيأتي في بعض الحالات الأخرى ولهذا يقال في المرض بأنه يجمع بين الصلاتين ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة إذا اغتسلت معنى المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال وإنما يكفيها الوضوء فإن اختارت الاغتسال رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين فكذلك المريض فإنه يجمع بسبب المرض إذا كانت تشق عليه الصلاة إلا نحن نفرق بين قضيتين عندنا مريض لا تشق عليه الصلاة ولكن تشق عليها الطهارة تشق عليها الطهارة فماذا يصنع؟ نقول تيمن وصلي في الوقت لكن من المرضى من تشق عليها الصلاة يكون يتألم يتدور سائر الوقت ألما شديدا وبالكاد يتمكن من الصلاة لأنه لا يكاد يعقل ولا يكاد يفيق من شدة الألم وهذا موجود في بعض الأمراض أو حتى في بعض الحالات العارضة من الإصابات ونحو ذلك تجد الرجل يؤتى به في الإسعاف في غاية الألم بسبب كسور أو نحو هذا فله أن يجمع بين الصلاتين لهذا السبب أما إذا كانت المسألة تتعلق بالطهارة فإنه يتيمم ويصلي الصلاة لوقتها وعلى كل حال الأقرب أن المريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وهو مذهب الإمام أحمد وبه قال إسحاق بن هو يهوى ورجحه الإمام النووي رحمه الله من الشافعية وقال به طائفة من السلف فمن بعدهم وبه قال الإمام مالك رحمه الله الجميع كذلك أيضا في غير السفر المطر إذا وجدت المشقة الإنسان إذا كان يلحقه مشقة الناس إذا يلحقهم مشقة من المجيء إلى المسجد بسبب المطر فإن ذلك يرخص معه الجمع وهذه المسألة لا يمكن أن تضبط بضابط دقيق جدا يكون فصلا وحدا في الكلام عليها وإنما يقال إذا وجدت المشقة المعتبرة وهذه المشقة قد تكون بسبب كثرة المطر النازل وقد تكون هذه المشقة بسبب شدة البرد يعني مطر قليل لكنه برد شديد أو رياح شديدة مع المطر أو قد تكون هذه المشقة بسبب الوحل يعني قد يكون المطر توقف أو يكاد يتوقف لكن الوحل كثير ويصعب على الناس المجيء إلى المسجد إلا في الخوض بالأوحال فمثل هذا مشقة يكون مشقة معتبرة ويجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين في هذه الحال إذا وجدت المشقة إذا وجدت المشقة أما إذا لم توجد المشقة كان المطر النازل ليس بتلك الكثافة والهواء في غاية الاعتدال ولا يجد الناس مشقة بسبب الأوحال لا توجد أوحال فمثل هؤلاء لماذا يجمعون ما هي المشقة التي توجب التيسير هنا فتصل الصلاة لوقتها قد يختلف هذا من محل إلى محل قد تكون ناحية كثيرة الأوحال فيجمعون بين الصلاتين للمشقة وقد تكون بعض النواحي لا يوجد فيها شيء من هذا إطلاقا والناس إذا نزل المطر خرجوا يرون أنه نزهى فمثل هذا لا تجمعوا فيه لا تجمعوا فيه الصلاة نعم وعلى كل حال كذلك البرد الشديد بل يمكن أن يقال للناس في الصلاة التي لا تجمع أو حتى في الصلاة التي تجمع إن كان يشق عليهم المجيء إليها يمكن أن يقال لهم صلوا في الرحال صلوا في بيوتكم كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح لاحظ هنا قال ذات برد وريح ما ذكر المطر فقال صلوا قال ألا صلوا في الرحال ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال والمقصود بالرحال أي منازل الناس البيوت أو الأماكن التي يقيمون فيها وفي رواية لمسلم أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر ذكر الأشياء الثلاثة برد وريح ومطر فقال في آخرين دائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال قاله في آخر النداء بمعنى لما انتهى من الأذن على الصفة المعروفة قال بعده ألا صلوا في الرحال وعزى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جاء أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم مكان حي على الصلاة صلوا في بيوتكم ثم يكمل الأذان من غير حية حية على الصلاة نعم يقول صلوا في بيوتكم وكأن الناس استنكروا هذا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الجمعة عزمه وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والوحل أنا ذكر العلة ما هي الطين والوحل الطين والوحل فالطين والوحل علة عذر والمطر عذر والبرد الشديد عذر نعم فيمكن أن يقال للناس ذلك وسبق معنا في الكلام على الأذان ذكر الحديث الوارد في هذا المعنى أيضا لما تمنى الصحابي رضي الله عنه في يوم في صلاة الفجر تمنى أن يقول المؤذن حينما بلغ حي على الفلاح أن يقول الصلاة في الرحال فقالها المؤذن فصلوا في رحالهم فلا إشكال أن يقال للناس هذا في الصلاة التي لا تجمع كالفجر أو أو في في الصلاة التي تجمع بحيث يشق على الناس الخروج من بيوتهم للجمع فيقال لهم صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم أو الصلاة في الرحال وهو مخير إن شاء قالها في موضع حي على الفلاح وإن شاء قالها في آخر الأذان كل ذلك قد جاء ما يدل على صحته حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى كل حال أيضا من الحالات التي يمكن الجمع فيها ما جاء في حديث ابن عباس يعني يمكن أن نقول الجمع للحاجة الجمع للحاجة ويدل على هذا أثر ابن عباس أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين يقول قال ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا يعني إيش؟ أحسنت نعم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر والعصر ثمان والمغرب والعشاء سبع يعني أنه ما صلى الظهر لوحدها والعصر لوحدها والمغرب لوحدها والعشاء لوحدها كل واحدة في وقتها وإنما جمع الصلاة صلى ثمان ركعات الظهر مجموعة مع العصر والمغرب مع العشاء سبع ركعات طبعا المغرب ثلاث ركعات ويسلم ليس المقصود سردا سبع يقول نعم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال أيوب يعني السختياني لعله في ليلة مطيرة قال عسا اللي قال عسا هو أبو الشعثاء. قال عسا. وفي رواية قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا سبعا جميعا يقول عمر وهو بن دينار وهو الراوي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قلت يا أبو الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء يعني الجمع الصوري ليس الجمع الحقيقي يصلي كل صلاة لوقتها لكن هذه في آخر الوقت وهذه في أول الوقت هو يقول لعله فعل هذا نعم قال وأنا أظن ذلك هذا في الصحيحين وفي رواية عند مسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا سفر يقول أبو الزبير فسألت سعيدا يعني ابن جبير لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عما سألتني فقال أراد ألا يحرج أمته وفي بعض الروايات من غير خوف ولا مطر يعني لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار العارضة المعروفة كالمطر والخوف والبرد الشديد والرياح وما أشبه ذلك أراد ألا يحرج أراد ألا يحرج أمته والروايات الحديث على كل حال فيها ألفاظ أخرى لكن يكفي هذا القدر في الدلالة على المعنى المراد فهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لم يكن ذلك من عادته وجبريل عليه الصلاة والسلام كان قد علم كما سبق في المواقيت علم النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخر الوقت وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله عن المواقيت وقال صلي معنا هذين اليومين نعم فشاهد أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله المستمر أنه يصلي الصلاة في وقتها يصلي الصلاة في وقتها لا يجمع إلا لسفر أو لعذر هنا هذا الحديث دل على أنه جمع من غير مطر ولا خوف الرافضة يلبسون على الناس يقول نحن نجمع بين الصلاتين من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في كتبكم قد جمع في المدينة من غير سفر ولا من غير خوف ولا مطر نقول هذا حصل مرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك عادته وعلم أصحابه المواقيت وعلمه جبريل ومعلوم كما سبق في مواقيت الصلاة متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ومتى كان يصلي العصر إلى آخره فلم يكن يجمع بين الصلاتين في المدينة فهذا ماذا يقال فيه غاية ما يقال والله تعالى أعلم أن هذا يكون للحاجة يكون للحاجة ما هي هذه الحاجة إذا عرض للإنسان عارض حصل له ضيق وحرج وإن لم يكن هناك مطر ولا مرض ولا سفر مثل ماذا عملية جراحية مثلا هذا الطبيب جالس يريد أن يعمل عملية من بعد صلاة الظهر وتستمر إلى العشاء وهذا موجود فماذا يصنع نقول لأترك أحشاء المريض واذهب وصلي توضأ وصل واتركه هذا مو صحيح فيجمع بين الصلاتين في مثل هذه الحالة نعم يجمع بين الصلاتين كذلك أيضا قد يوجد هذا في بعض الحالات التي يحصل فيها للإنسان تعب شديد قد لا يعقل معه أو قد يوجد عنده في حالة ناذرة قد يوجد عند إنسان اختبار طويل يستوعب وقات هذه الصلوات ولا يمكن فيه من من الصلاة فماذا يصنع يجمع يجمع بين الصلاتين كذلك قد يوجد في حال مثلا لو أنه شب حريق واشتغل الناس بإطفاءه هل لهم الجمع ولا ما لهم الجمع إذا ما يتمكنوا من الصلاة لهم أن لهم أن بين الصلاتين نعم فهذه حالات لا يوجد فيها مطار ولا يوجد فيها خوف العدو أو نحو ذلك ويمكن للإنسان جمع أراد أن لا يحرج أمته أن يضيق عليهم وليس معنى ذلك أن يتساهل الإنسان ويضيع الصلوات ويقول أجمع بين الصلاتين لأن يريد أن أنام أو أنا جاي من العمل تعبان وأنا عن صلاة أجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو أنا عن الظهر وأجمعها جمع تأخير مع العصر نحو هذا فهذا لا يجوز وهذا من العبث في الصلاة وأيضا من من المسائل الآن في السفر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير على ظهر سير, سير يعني هذا كما يعني فيه توسع في العبارة تقول نحن على ظهر سفر نعم لأن المسافر غالبا يكون راكبا تقول نحن على ظهر سفر بل يقال أكثر من هذا يقال نحن على جناح على جناح سفر نعم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدق عن ظهري غنى عن ظهر غنى وعلى كل حال جاء في رواية للبخاري على ظهر يسير إذا كان على ظهر يسير يعني راكب على ظهر يسير بمعنى أنه غير نازل في محل فالمسافر له حالتان الحالة الأولى إذا كان يسير السفر والحالة الثانية إذا كان نازلا في محل إذا كان نازلا في محل فإذا كان يسير فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين يقول ويجمع بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الأفضل له إذا كان, نازلاً إذا كان نازلا أن يصلي الصلاة في وقتها لو أن المسافر وصل إلى قرية أو مدينة أو إلى استراحة وجلس من الضحى وأراد أن يجلس إلى الليل فما هو الأفضل في حقه الجمع بين الصلاتين ولا الصلاة في الوقت الصلاة في الوقت لماذا أولا لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب يدل على هذا فهو عليه الصلاة والسلام حينما كان بمنا مثلا كان يصلي الصلاة في وقتها ويقصر وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أفضل العمل كما سبق الصلاة على وقتها فهذا أفضل من الجمع والجمع رخصة لكن هل له أن يجمعه نازل لو واحد جالس يومين هل له أن يجمع بين الصلاتين جالس في قرية في مدينة في ناحية وهو مسافر له أن يجمع بين الصلاتين له أن يجمع لماذا أولا لأن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكذلك أيضا لأنه مسافر والسفر مضنة المشقة فيترخص فيه برخص السفر ومن رخص السفر الجمع بين بين الصلاتين فلا يضيق في هذا لكن الأفضل أن يصلي الصلاة لوقتها فإن احتاج إلى الجمع جمع ولو جمع من غير حاجة فإن صلاته صلاته صحيحة ولا يضيق في هذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وفي بعض الروايات قال فقلت يقول سوء معاذ ما حمله على ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته طبعا من العلماء كل كالإمام مالك رحمه الله من قال في حديث ابن عباس السابق أنه في السفر نعم وهذا فيه نظر نعم. قال في المدينة من غير خوف ولا مطر نعم. لكن هذه الرواية قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية الموطأ وأبي داود والنسائي أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ودخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا خرج ودخل معناها أنه كان كان نازلا كان نازلا وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك كم كم جلس في تبوك نعم وقيل تسعة عشر ليلة فكان يجمع بين الصلاتين وهو وهو نازل عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا قضية الجمع هذا هل يجمع جمع تأخير أو يجمع جمع تقديم ماذا يصنع نقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أي أن يسير أو أن يركب أو أن ينطلق في سفره في وقت الأولى فإنه يجمع جمع تقديم فإن أدركته الصلاة وهو في السفر فإنه يؤخر إلى وقت الثانية لكن المسافر مخير في هذا فينظر ما هو الأرفق به والأقرب لمصلحته وما يتلاءم معه ومع حاله وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر قبل الزوال نعم أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر طبعا قبل أن وهو في السفر ما هو في المدينة نعم صلى الظهر ثم ركب وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر وفي رواية كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر إلى أول وقت العصر وهذا يدل على أنه يراعى فيه مصلحة المسافر عجل به السير يعني أسرع وجد في السير فكان يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ومخرج في الصحيحين هذه بعض المسائل المتعلقة بالجامع مما يتلاءم مع هذا الكتاب المختصر. نعم، تفضل. باب قصر الصلاة في السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين يعني في الرباعية وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك لا يزيد في السفر لا يزيد في السفر أي سفر ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويترخص فيه برخص السفر يجمع فيه بين الصلاتين؟ نعم أي سفر العلماء لهم كلام كثير في هذا وذكر فيه بعض أهل العلم عشرين قولا في المسافة التي يترخص فيها يوخص السفر ويعتبر الإنسان مسافرا حتى إن من أهل العلم من قال إن ذلك يقدر بميل واحد ميل واحد فإنه يكون مترخصاً برخص السفر وأكثر ما قيل فيه ثلاثة ثلاثة أيام والمذهب أربعة أربعة برد أربعة برد والبريد مسير نصف يوم على الجمال نصف يوم ولهذا يقولون مسير يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة يترخص برخص السفر يقولون إذا سافر على مسافة تكون على مسير يومين قاصدين يعني مشي معتدل ما هو مشي المسرع كالبريد ولا مشي الإنسان المتواني البطيء وإنما يكون مشيا معتدلا يقول يومين قاصدين يومين قاصدين أربعة برد لأن البريد عبارة عن مسير نصف يوم فالإنسان يسير في اليوم بريدين أربعة برد يعني في يومين وهذا يقدر بأربعة فراسخ أربعة فراسخ وال والأربعة فراسخ تعادل 48 ميلا وإن كان العلماء يختلفون في مثل هذه التقديرات ليست محل اتفاق والفرسخ ثلاثة أميال ثلاثة أميال. بالكيلو بناء على اختلافاتهم في التقديرات يختلف أيضا تختلف النتيجة فبعضهم قال ان, إن ذلك يصل بالكيلومتر متر الى ثمانين يعني مسيرة يومين قاصدين اللي هي اربعة برد ثمانين كيلو وا من الكيلو يعني اقل من النصف أقل من نصف الكيلو أو قريبا من ذلك أو يزيد عليه قليلا منهم من قال يصل إلى ثمانين كيلو وستمائة واربعين متر ستمائة واربعين متر ومنهم من قال اثنين وسبعين كيلو متر لاحظ هذا يقول ثمانين كيلو متر وستمائة واربعين متر وهذا يقول اثنين وسبعين كيلومتر بناء على اختلافهم في تقدير الفراسخ وما إلى ذلك على كل حال هذه المسافات بناء على أي شيء انقدروها واختلفوا فيها بناء على بعض الروايات التي لم يرد فيها عن الشارع تحديد للسفر لا في الكتاب ولا في السنة لكنهم نظروا إلى بعض ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا من ذلك المسافة وأخذوا من ذلك أيضا ما يتعلق بمدة الإقامة متى يكون إنسان مقيما ومتى يكون مسافرا كل ذلك من وقائع أفعال وهذه الأفعال متنوعة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك من أهل العلم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا فتفاوتت أقوالهم في هذا التحديد والله عز وجل ذكر السفر وأطلقه ولم يحدد ذلك بمسافة معينة ولهذا يقال يمكن أن يقال نطلق ما أطلقه الله عز وجل وليس عندنا دليل لا في الكتاب ولا في السنة يدل على تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويترخص فيها برخص السفر وإنما القضية راجعة إلى ما يطلق عليه في عرف الناس أنه سفر فحيث يقال لهذا الإنسان إنه مسافر إذا ذهب إلى محل يعتبر في عرفهم أنه سفر فإنه يترخص فيه برخص السفر لأن ذلك مضنة المشقة ولو لم يلقى مشقة يعني لو كان السفر مثل في الطائرة الآن يسافر الإنسان أكثر من ألف كيل ومع ذلك يترخص برخص السفر يسافرها بساعتين أو أقل من هذا أقل من ساعتين بساعة ونصف الطائرة ومع ذلك يترخص برخص السفر والسفر في الطائرة يحصل فيه مشقة للإنسان فعلى كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن السفر قطعة قطعة من العذاب قطعة من العذاب والآثار والروايات الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم في تحديد المسافة أو فيما وقع منهم من القصر متفاوت غاية التفاوت وقد قد يحتمل بعضها أن المراد أنه سار هذه المسافة فقصر لكن غايته في السفر بعيدة ففهم منها من ف... فهم منه من فهم بأن غايته في السفر كانت هذه المسافة اللي هي ثلاثة أميال مثلا أو فرسخ أو... وقد يكون بعض هذه الروايات فعلا أن غايته كانت قريبة ومع ذلك قصر الصلاة وترخص برخص السفر هذه بعض النماذج في صحيح مسلم عن جبير بن نفير رضي الله عنه يقول خرجت مع شرحبيل ابن السمت إلى قرية على رأسي سبعة عشر ميلا سبعة ميل سبعة ميل تعادل كم سبع عشرين كيلو تقريبا وأقل من النصف نصف الكيلو 17 و353 متر 27 17 ميلا فعادل 27 كيلو متر و300 تقريبا و53 متر لاحظ 27 كيلو متر 27 كيلو متر الآن البحرين كم تبعد من مو من عنك من الخبر كم خمس وعشرين خمس وثلاثين من الخبر 27 كيلو لاحظ الآن يقول نعم خرجت إلى قرية لاحظ ظاهر هذه الرواية يدل على ماذا إلى قرية أن هذا هو غايته في السفر يعني بعض الروايات كما سيأتي أنه يحتمل أنه هو قصر بعد ميل أو فرسخ أو بريد أو نحو هذا لكن غاية أبعد رايح لمكة لكن لما خرج من البنيان ترخص برخص السفر لكن هنا يقول خرجت إلى قرية على رأسي سبعة عشر ميلا أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين هذا ما يحتمل إنه إنه كان فقط لما وصل إلى هذا قصر وإلا كان يريد أبعد منه على رأس سبعة عشر ميلا أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذل حليفة ركعتين فقلت له إنما قلت له سألت عن هذا فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل رواه مسلم طبعا فعل عمر يحتمل أنه كان ذاهب إلى مكة مثلا ولما وصل إلى ذا الحليفة قصر الصلاة وهذا لا إشكال فيه لأن ذا الحليفة خارج المدينة فإذا خرج الإنسان من البلد فإنه يقصر الصلاة نحن إذا خرجنا إلى المطار نريد فقط استقبال إنسان هل نقصر الصلاة ونترخص؟ لا لكن من خرج مسافرا وصل إلى المطار هل له أن يجمع بين الصلاتين ويقصر مطار عندنا الجواب نعم ليه لأن المطار خارج البلد ويعتبر هذه مرحلة من مراحل السفر فلا إشكال نعم كثير من الناس لا يفرق في هذه القضية يظن أنه يحتاج على القول بأنه يحتاج أن يمشي أربعة برود لأن السفر أقل له أربعة برود إنه ما يقصر قبل أربعة برود لا المقصود أن غايته لا تقل عن أربعة برود لكن بمجرد ما يفارق البنيان الذين حددوا بأربعة برود قالوا بأنه يترخص برخص السفر لكن فعل عمر رضي الله عنه هنا يحتمل وحينما عز ذلك أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل فيكون هذا نعم شرح بيل بن السمط فهم من فعل عمر أنه يجوز القصر فصار يترخص بهذا أن من مشى مسافة مثل الحليفة أنه يترخص برخص السفر فما استند إليه قد لا يكون بتلك القوة في الاحتجاج بأن هذه المسافة يجوز ويترخص الإنسان فيها إذا كانت هي غايته ولهذا غاية ما يقال هنا بأن هذا اجتهاد من شرحبي، نعم، هذا اجتهاد من شرحبي، لكن أوردت هذا من أجل أن تنظر كيف العلماء رحمهم الله، نعم، يختلفوا لماذا يختلفون؟ لأنهم ينظرون إلى هذه الروايات وبناء عليها يحدد مسافة السفر والقضية قد على كل حال القضية لا شك أنها تحتمل، نعم، لكن شوف هذه رواية أخرى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول يحيى بن يزيد الهنائي سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة صلى ركعتين رواه مسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أعفوا ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ الفرسخ قلنا ثلاثة أميال يعني ثلاثة فراسخ معناها تسعة تسعة أميال نعم ويبقى حتى لو قلنا ثلاثة فراسخ تسعة أميال أنها قريبة وهل مراد أنس رضي الله عنه أن هذه هي الغاية أو أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فارق المدينة صلى نعم أدركته الصلاة كما يقول النووي في شرحه لهذا الحديث يقول ليس المقصود هنا بهذا الحديث أن هذه الغاية في السفر سفر النبي صلى الله عليه وسلم التي ترخص فيها وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخرج فتدريكه الصلاة على هذه المسافة نعم ثم بعد ذلك يقصر الصلاة وهذا الحديث هل هو قاطع ب بهذا المعنى حمل الإمام النووي رحمه الله الحديث على أن المقصود أنه لأدركته الصلاة وهو على هذه المسافة وإلا فإن غايته أبعد الجواب لا وهل هو قاطع أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت غايته هذه المسافة ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميان الجواب لا فيبقى هذا محل محل احتمال فمثل هذا أيضا أخذ به بعض أهل العلم قالوا هذه مسافة للسفر تقصر فيها الصلاة وهذا أيضا هناك حديث في الموطأ عن سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه ركب إلى ريم أو ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك يقول الإمام مالك رحمه الله وذلك أربعة ضرد لاحظ أربعة ضرد يعني المسافة التي ذكرناها آنفا تقرب من ثمانين كيلو متر نعم وفي رواية أخرى أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام مسيرة اليوم التام فمسيرة اليوم التام تكون كم؟ بريدين. تكون بريدين نعم تكون بريدين على كل حال كذلك غير مسافة القصر المدة التي يقصر فيها الإنسان. كم يجلس حتى يكون الإنسان مقيما؟ هل هناك مدة محددة؟ في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المد... خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قيل له أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا, ب... أقمنا بها عشرة حيث أنس في الصحيحين هذا وين كان في حجة الوداع أقمنا بها عشرة هذا يحتج به من يقول بأن مسافة لمدة الإقامة لا تحد بأربعة أيام لكن من يقول إنها تحد بأربعة أيام ماذا يقول في هذا الحديث؟ ماذا يمكن أن يقول في هذا الحديث؟ احسبوا النبي صلى الله عليه وسلم متى وصل الى مكة في اربعة للحجة اربعة للحجة احسبوا معي اربعة وخمسة وستة وسبعة وخرج في اليوم الثامن الى ميناء الذين يقولون بانه ان ازمع انعزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام فانه يكون مقيما طيب وهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام قال أقمنا بها عشرا فمنين لكم أربعة أيام قالوا جاء في اليوم الرابع وأصلا يوم الدخول ويوم الخروج ما يحسب أربعة وخمسة وستة وسبعة هذه أربعة أيام وخرج في اليوم الثامن فإقامته الحقيقية ثلاثة أيام احذف اليوم الرابع اللي وصل فيه وإحذف في اليوم الثامن اللي خرج إلى ميناء وميناء ليست في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم قصر بأهل مكة وبمن معه في ميناء قالوا فذهب إلى ميناء وبقي فيها اليوم الثامن ثم اليوم التاسع ذهب إلى عرفة وصلى بها الظهر والعصر ثم ذهب في ليلة العاشر إلى مزدرفة وصلى فيها المغرب والعشاء ثم رجع إلى ميناء وأقام بها العشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ذهب فيه التأخر النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم ذهب إلى وين قالوا ذهب إلى مكة فهذه كم عشرة و11 عش و12 عش والثالث عشر خرج ويوم المجيء إليها أصلا إلى ميناء هو اليوم العاشر فقام بها حقيقة اليوم الحادي عشر والثاني عشر يومين ثم خرج إلى مكة وطاف فيها طواف الوداع من آخر الليل ثم صلى الفجر ثم رجع إلى المدينة في اليوم الرابع عشر قالوا فهذه العشرة أيام ما أقام في نفس مكة عشرة أيام يقصر الصلاة أنا أقصد من هذا أن الإنسان لا يستعجل ويبادر إلى أحيانا تخطئت العلماء بجرآه وأن هؤلاء يأتون بأشياء ليست يعني لا عندهم مستند لاحظوا كيف يفهمون الحديث وكيف يحملونه نعم كيف يفهمونه فأحيانا الإنسان لأول وعلاقه يقول هذه عشرة أيامين نعم فهذا حديث أن رضي الله عنه في البخاري عن ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة يقصر الصلاة لاحظ تسعة عشرة يقصر الصلاة فنحن هذا وين كان في تبوك فنحن إذا سافرنا هذا يقوله ابن عباس رضي الله عنهما يقول فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشرة قصرنا وإذا زدنا أتممنا ابن عباس أخذ بإيش بأعلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذف يوم الدخول ويوم الخروج والله المجموع يكون 21 ليلة في تبوك فيقول إذا أقام الإنسان إحذف يوم دخوله يوم خروجه إذا أزمع الإقامة 19 ليلة فإنه يعتبر إينا فيقول وإن زدنا أتممنا هذا حضر الأمة ابن عباس أخذ بهذه الواقعة لكن هل هذه الواقعة تدل على التحديد الجواب لا لا تدل على التحديد نعم ولكنه شيء وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة هذا عام الفتح سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة قال ابن عباس ومن أقام سبعة سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم ومن أقام أكثر أتم وفي رواية أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة وجه الجمع بين هذه الروايات يوم الدخول يوم الخروج إذا حذف فإن يكون 15 فمن العلماء من قال إذا قام 17 ومنهم من قال إذا قام سا عشرة ومنهم من قال إذا قام 15 ومنهم من قال إذا قام 4 نأخذ بهذا وهو الأقل وما عداه فهو غير متيقن ليش غير متيقن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ما يدري متى يرجع ما ما حدد شيئا معينا يرجع فيه مدة وحينما كان في تبوك كان مرابطا ينتظر الروم ولا يدري متى يرجع وهل يلقى حربا أو لا يلقى حربا ولذلك نقول من ذهب وسافر إلى مكانه لا يدري متى يرجع فإنه يقصر الصلاة إذا ما عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام عند القائل بهذا أو أكثر من خمسة عشر ليلة عند القائل بهذا أو سبع عشرة ليلة عند القائل بهذا القول أو تسع عشرة عند القائل به قلوا إذا كان يعرف أنه سيجلس مدة أطول من هذه فإنه لا يترخص فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمر قال أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا يصليها مع الإمام يعني ابن عمر فيصليها بصلاته وفي رواية أنه كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا هذا ابن عمر يعني ما لم أعزم على المكث قال وإن حبسني ذلك إثنتي عشرة ليلة تدعون أن الصحابة ابن عباس وابن عمر وامثال هؤلاء يفرقون بين من عزم على الإقامة وبين من كان ينتظر أمرا من الأمور ولا يدري متى ينحل متى يسافر متى يتيسر له الرحيل متى ينقضي عمله ونحو هذا الذين قالوا نقلن هذه المسافة أصلا أن المدة لا تحد أفن إن المدة لا تحدد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بقي في حجت حينما بقي في فتح مكة سبعة عشر يوما قالوا هل تصريف أمور الفتح وأمور البلد وهي البلد التي تعتبر الناس تبع لمكة وبهذه السهولة في مدة أربعة أيام يحتاج مدة أطول من هذا وكذلك في تبوك يقابل عدوا ضخما هائلا هل المسألة هذه ستنحل في أربعة أيام؟ أو أنه يحتاج أكثر من هذا حينما جاء عليه الصلاة والسلام فعلى كل حال هذه المسألة ليس فيها شيء قاطع وهذه اجتهادات أخذت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقائع أعيان وأما من أعمال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فورد عن بعضهم أنه أقام ستة أشهر ومنهم من أقام السنتين في الغزو لا لا لا. لا لا. بعضهم أقام بسبب الجليد في بعض بلاد المشرق والذين يقولون بالتحديد بمدة معينة من هذه المدد يقولون حبسه الجليد فهو ينتظر متى ينحل الذين يقولون ما تحد بمدة يقولون هل يمكن أن الجليد يذوب في 19 يوم ولا في 4 أيام ولا في 17 يوم أو 15 لا يمكن الجليد يحتاج إلى شهور من أجل أن يذوب وهذا أمر معلوم ولذلك فلو قيل بأن الأقرب أن نطلق ما أطلقه الشارع نطلق ما أطلقه الشارع في المسافة فكل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي المدة طالما أن الإنسان لا يريد الاستمرار والبقاء في هذا المكان الإقامة دائمة فيه، فإنه يكون مسافرا حتى يرجع. لكن يقال الأحوط الأحوط أن الإنسان إذا أراد الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه يعامل نفسه معاملة المقيم احتياطا. لكن لو جاء أحد وقال أن قصرت وجمعت بين الصلاتين. وترخصت برخص السفر هل أعيد هل يلحقني شيء نقوله لا ليس عليك بس لو قال أنا جمعت بين الصلاتين نقوله لا إشكال لكن الاحتياط في مثل هذا نظرا أنا أردت بعض النصوص الواردة في الباب بما يناسب هذا المختصر وإلا لو بسيطت هذه المسألة وتفاصيله المقصود أن الإنسان لا يستعجل في الحكم على الأشياء والمسارعة في التخطئة ويأخذ قول ويقول هذا الذي ليس بعده لأنه ما سمع قبله شيء سمع قول لعالم وعلق في ذهنه وصادف قلبا خاويا فتمكن والمسألة كما ترون فيحتاط الإنسان لعبادته وإذا أراد الإقامة مدة تزيد على أربعة أيام الأحوط له أن يعامل نفسه معاملة المقيم نعم وأما مسافة السفر فيقال ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر ولكن إذا كان هذا المحل أو هذا الانتقال مترددا بين السفر والإقامة يعني من الناس من يقول هذا إقامة ومن الناس من يقول هذا سفر وهو لم يترجح له شيء فيغلب جانب الإقامة لأنها, لأنها, الأصل لأنها الأصل ويقال تعامل نفسك معاملة المقيم يقول أنا بروح للجبيل مثلا هل أنا مقيم ولا مسافر؟ نسأل الناس ما هو العرف من الدمام إلى الجبيل إقامة ومن يقول سفر تقول سفر أخ ياسر يقول سفر جيد بعضكم يقول سفر وبعضكم يقول إقامة إذا كان الإنسان ما يرى أن العرف الغالب هو السفر وإنما تردد في هذا فماذا يصنع نقول غلب جانب الإقامة خلص غلب جانب الإقامة لأنها الأصل واضح متى نحكم بأنه سفر أو أنه ليس بسفر طبعا أيضا مسألة السفر القصر هذا هل هو واجب أو ليس بواجب يعني من المسائل أحيانا ما لا يدخله الاحتياط مثل ما ذكرنا في قراءة سورة الفاتحة الذي يقول تقرأ سورة الفاتحة يقول لا تصح الصلاة إلا بها خلف الإمام في الجهرية والذي يقول لا تقرأ يقول يأثم إن قرأ فهنا ما في مجال تقول إحتاط إلا أن قلنا من باب ارتكاب أخف الضررين بطلان الصلاة أسهل أشد وأصعب من القول بأنه يأثم إذا قرأ ويرتفع عن الإثم كونه مجتهد أو سأل عالما فأفتاه بهذا ويرتفع عنه الحرج فعلى كل حال مسألة أيضا حكم القصر العلماء مختلفون فيها اختلافا معروفا مشهورا فمن أهل العلم من يرى أنه يجب باعتبار أن الصلاة حينما فرضت فرضت ركعتين كما في حديث عائشة رضي الله عنه فأقرت صلاة الحضر السفر وزيد في صلاة الحضر فقالوا هذا الذي يصلي في السفر صلاة تامة كالذي يصلي في الحضر ثمان ركعات صلي الظهر ثمان ركعات فهذا الأصل في صلاة السفر أنها ركعتين أنها ركعتان فإذا صلىها أربعا فقد صلىها على الضعف زاد فيها ولا تصح بهذا الاعتبار ولهذا قالوا يعيدها إذا صلىها تامة نعم وال وهذا منقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عن عمر صلاة السفر ركعتان وقد خاب من افترى وعلى كل حال القول بالوجوب نسبه البغوي رحمه الله إلى أكثر العلماء أنه يجب واحتجوا بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والقول الآخر أنه سنة والقول ال الآخر ليس من شأني أن أذكر الأقوال لكن أريد أن أبين كيف يختلف العلماء ومع وجود بعض الأدلة في المسألة وكذا وكيف تتقابل الأقوال تماما يعني منهم من يقول سنة ومنهم من يقول رخصة والإتمام أفضل تصور هذا الطرف واللي يقول إن إن فرض ولا تصح الصلاة بالإتمام طرف آخر لكن لو قيل بأنه سنة وأن هذا هو الأفضل عن القصر فإن هذا قد يستدل له بحديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند النساء بإسناد صحيح أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة تقول وما عاب علي هذا يدل على إيش على ما الصلاة تصح إذا أتمت في حال السفر لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل, الأفضل القصر الأفضل القصر هو رخصة والله عز وجل يحب أن ترتى رخصه يكفي هذا في القصر في القصر تفضلنا شاخي هذا الحديث النساء باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل نعم يقول باب الجمعة الجمعة الميم محركة بالحركات الثلاث الجمعة و الجمعة والجمعة بالإسكان و الجمعة وبالفتح الجمعة نعم نعم أشعر لكم في الطبعات هذا الحديث اللي قراه الشيخ ها؟ لا بس اختلف أنا عندي في فالطبع على الترتيب اللي يقرأ فيه الشيخ لا بس يأتي إن شاء الله الجمعة قيل لها ذلك لماذا هي في الجاهلية يقال كانت تسمى بالعروبة الأيام عند العرب في الجاهلية قديماً كلها أسماء غير الأسماء الموجودة الآن يعني يوم الأحد يسمونه أول يوم الأحد يسمى الأو الأول ويوم الاثنين وهكذا الثلاثاء والرابع والخميس والجمعة جمعة عروبة وال خميس الخميس إيش؟ مؤنس. مؤنس هكذا. إيه نعم. أظن الاثنين الثاني. إيه نعم. فالشاهد إن كان لها أسماء. يق. فمن أهل العلم من يقول إن هذا الاسم إسلامي. بمعنى أنه وجد في الإسلام. لم يكن معروفا في الجاهلية. بناء على ماذا؟ لاجتماع الناس فيها للذكر والصلاة، للخطبة والصلاة. نعم يقال أول من جمع بالناس أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وكان الذي يصلي بهم مصعب بن عمير قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلاجتماع الناس قيل لها الجمعة وقيل إنها سميت بذلك لاجتماع خلق آدم فيها وقيل لاجتماع الخلق المخلوقات بدأت من يوم الأحد نعم إلى يوم الجمعة السبت ما كان فيه خلق فاكتملت المخلوقات في يوم الجمعة فقيل اجتماع الخلق فيها خلق المخلوقات وبعضهم يقول لأن كعب باللؤي من أجداد قريش كان يجمع قريشا كل جمعة ويذكر لهم حرمة الحرم وما يجب عليهم فيه. وبعضهم يقول لاجتماع بطون قريش على قصي ابن كلاب. وقصي ابن كلاب معروف أنه هو الذي أخذ ولاية البيت من خزاعة في القصة المشهورة المعروفة لما. فالشاهد أن على هذا على هذه الأقاويل يكون الاسم معروف من جاهلية. وعلى القول أن اجتماع الناس بالصلاة والذكر والخطبة يكون اسما إسلاميا لكن هذا لا يترتب عليه على كل حال عمل نعم، والحافظ بن حجر رحمه الله يقول بأن أصح الأقوال أنه لاجتماع خلق آدم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل سبب ورود هذا الحديث جاء في غير الصحيحين أن بن عمر رضي الله عنهما كان الناس يغدون في أعمالهم يذهبون من أول النهار إلى أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاءوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل يعني كانوا يزاولون المهن والأعمال فيأتون وسقف المسجد نازل وصغير والناس يلبسون ثياب الصوف ثياب خشنة فتظهر روائح العرق فتأذوا من هذا شكه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل من صيغ من صيغ العموم فهذا يشمل من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة نعم اذا حضرها من لا تجب عليه الجمعة مثل من مثل المرأة إذا حضرت الجمعة فإنها تغتسل ومثل الصبيان ومثل العبيد ومثل المسافر لا تجب عليه الجمعة لكن لو أنه مر ببلد وصل معهم الجمعة فإنه, فإنه يغتسل يغتسل ويدل على هذا ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل فليغتسل الآن من جاء منكم الجمعة فليغتسل هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب فهذا دليل احتج به من قال بأن غسل الجمعة واجب ولم يحتجوا بهذا فقط بل احتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني كل بالغ وغير المحتلم مفهوم المخالفة أنه لا يجب عليه ليه ما يجب عليه لي أولا لأنه ليس من أهل التكليف، الأمر الثاني، أي أن الصغار هؤلاء لا تنبعث منهم الروائح التي تكون بسبب العرق والمهنة والصغير لا يكون له هذا، نعم، فالحاقل أن مثل هذه الأدلة استدل بها من قال بالوجوب نعم، وهذا قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله إلا أن الجمهور يقولون بأنه سنة مؤكدة بل إن ابن عبد البر رحمه الله نقل على ذلك الإجماع قال لا يجب ولكن هذا الإجماع غير صحيح غير صحيح لأنه يوجد من السلف من قال بأنه لا يجب بعفوا بأنه يجب غسل الجمعة أخذا من ظواهر هذه الأحاديث الذين قالوا لا يجب احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل لا هذا الحديث لو صح لكان صارفا تلك الأحاديث من الوجوب لتلك الأحاديث من الوجوب إلى الاستحباب لكن الحديث في الحديث لا يصح لا يصح رواه الحسن عن سمرة بالعنعنة نعم فالحاصل أن الحسن أصلا مختلف في سماعه من سمرة رضي الله تعالى عنه أيضا حديث أبي سعيد في الصحيح في البخاري قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم هذا يدل على الوجوب لكنه قال معه قال وَأَيَّ استن يعني ما معنى يستن يستاك وهل الاستياك واجب الجواب لا قال وَأَيَّ مَسَّ طِيبًا إن وجد إن وجد معنى ذلك أنه يجب بذلالة الاقتران وأن هذا أيضا أمر قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم وأن يستن يعني يجب عليه أن يستن وأن يمس طيبا إن وجد وهل التطيب يوم الجمعة واجب؟ الجواب لا نعم سنة وليس بواجب فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب يدل على أنه كقوله واجب على كل محتلم أن ذلك من الأمر الذي يتأكد استحبابه ولكنه لا يعنى به الوجوب الذي يأثم الإنسان بتركه قالوا نفهم من هذا الحديث معنى الحديث الآخر واجب على كل محتلم يعني الإنسان لما يرى مثل هذه النصوص الصحية يقول هذه ما لها محمل التأويل صريحة في الوجوب الطيب والطيب والاستياك فإذا قلت بأن قوله صلى الله عليه وسلم هنا واجب بمعنى أنه متأكد وليس معنى ذلك أنه يأثم بتركه فقل مثل ذلك في غسل الجمعة جمعة واجب, واجب على كل محتلم وتفهم الأحاديث مجتمعة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كالكلام الواحد الأحاديث المتنوعة نعم وكذلك أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له لاحظ قال من توضأ من توضأ لكن جاء في رواية أخرى في الصحيحين من اغتسل من اغتسل كذلك في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن غسل الجمعة أواجبه قال لا ولكن لكنه أطهر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه وسأخبركم عن بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون وكان مسجدهم ضيقا قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير فلبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد وسع المسجد هذا طبعا الذين يقولون بالوجوب يقولون هذا الشهاد من ابن عباس رضي الله عنهما وليس بحجة وأيضا يحتج من يقول بعدم الوجوب قالوا عمر رضي الله تعالى عنه يخطب فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال سأله عمر أي ساعة هذه دخلتنا الخطبة متأخر، فأنكر عليه هذا التأخير، فذكر له عثمان رضي الله تعالى عنه معتذرا أنه شغل، فذهب إلى بيته وتوضأ ثم جاء إلى المسجد، فقال له عمر رضي الله عنه والوضوء أيضاً، يعني الوض جاي متأخر ومتوضي فقط والوضوء أيضاً. لاحظ ما قال لها تركت واجب ارجع فاغتسل والصحابة كانوا بحضرته قالوا هذا يدل على أن عثمان رضي الله عنه ما كان يرى الوجوب وعمر رضي الله عنه ما كان يرى الوجوب والصحابة الذين حضروا ما كانوا يرون الوجوب وعلى رؤوس الأشهاد فغسل الجمعة لا يجب لكنه متأكد ولولا أنه كذلك لما قال له الوضوء أيضا الذين يقولون بالوجوب يقولون لا بالعكس عمر رضي الله عنه ينكر عليه على المنبر ويقطع الخطبة نقول طيب أنكر عليه حتى التأخير هو بداية الإنكار أصلاً وقطع الخطبة من أجل, من أجل التأخير فكما ترون هذه المسألة القول بالوجوب فيها أدلة يمكن أن يفهم منها ذلك قد تكون صريحة والقول بعدم الوجوب قد يفهم أيضاً من بعد الأدلة ولذلك يقال بأن الإنسان يحرص ألا يترك غسل الجمعة إذا أتى إليها سواء كان من أهل الوجوب أو لم يكن من أهل الوجوب كالمسافر إذا جاء ألا يفرط ولا يترك غسل الجمعة لأن القول بالوجوب قريب جدا قريب جدا نعم كيف على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انا لكن يقولون بأن هذا قول ابن عباس واجتهاده والنسخ لا يثبت بالاحتمال النسخ لا يثبت بالاحتمال ومن يقول بهذا يقول هذا نحن نعرف النسخ ممن يعني حضروا وشاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ابن عباس والصحابة رضي الله عنهم حينما يقولون مثل هذا يقبل منهم طيب نقرأ على الأقل حديثا ولا نعم تفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين خطبتين هذا في صلاة الجمعة يفصل وهو قائم يفصل بينهما بجلوس الخطبتان على قول عامة أهل العلم سلفا وخلفا واجبة لا بد من خطبتين ولا تجزي خطبة واحدة لا تجزي خطبة واحدة وفي لفظ عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن ويدل على ذلك من القرآن على القيام قال الله عز وجل وتركوك قائمة وتركوك قائمة فالخطبتان واجبتان لا بد منهما وإن قال بعض أهل العلم إنه تجزي خطبة واحدة لكن هذا لا دليل لا دليل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو رد القيام في الخطبة القيام في الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ولم ينقل عنه قط أنه خطب جالسا والله يقول وتركوك قائما ولهذا أخذ منه بعض أهل العلم من هذه المواضبة نعم أن الخطبة قائما واجبة واجبة نعم بل من أهل العلم من جعلها شرطا في صحة الخطبة قالوا لا تصح إلا قائما وهذا فيه مبالغة فإن الخطبة تصح, تصح ولو كان جالسا لكن ذلك انفعل قصدا فإنه يكون من قبيل البدعة والإحداث في الدين وليس له ذلك وينكر عليه نعم لكن الكلام في الصحة هل تصح الخطبة ولا ما تصح الجواب أنها تصح وليس عندنا أي دليل على أنها على أنها باطلة والذين يحتجون على لربما أنها شرط الدليل الذي يحتجون به يستدل به عليهم من أنها ليست كذلك وهو أن, سلمة بن ال... أن كعب بن عجرة كما في صحيح مسلم دخل المسجد وعبد الرحمن بن عبد الحكم يخطب وهو قاعد فأنكر عليه وتل الآية وتركوك قائمة وفي رواية ليست في مسلم عند ابن خزيمة ما رأيتك اليوم إماما يا أم المسلمين يخطبه جالس لكن هذا يحتج به على أن ذلك ليس بشرط في صحتها باعتبار أنه ما قال يا جماعة ترى خطبتكم هي بصحيحة وترى صلاتكم هذه هي بصحيحة وأعيدوا صلاتكم أو صلوها ظهرا أو أبدا نعم فاعتبر تلك الصلاة نعم حتى الجلوس بين الخطبتين هو سنة ومن أهل العلم قال بأنه ركن لا تصح إلا به وشروط الخطبة اللي يذكرها العلماء يذكرون الحمد وقراءة آية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمور لا يسلم بأن كل هذه الأشياء أنها من شروط صحة الخطبة أو أنها من أركان من أركان الخطبة فقد لا يوجد دليل على الشرط ذلك نعم أنه السلام كان يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ آيات من القرآن ويذكر ويعظ يستمر على معظة كل هذا لكن لو أن الإنسان ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أو في الخطبة الثانية هل يقال أن الخطبة لا تصح وبناء عليها الصلاة لا تصح هذا يحتاج إلى دليل بعض ما يذكر على أنه أركان في الخطبة يحتاج يحتاج إلى دليل على كل حال الجلوس بين الخطبتين سنة على قول الجمهور ولا يصل إلى حد أن يقال إنه ركن كما قال بعض أهل العلم وهو جلوس يسير قدره بعض الفقهاء بأنه بقدر ما تقرأ, تقرأ سورة الإخلاص على كل حال هي جلسة يسير يفصل فيها بين الخطبتين وهذه الأمور توقفية توقفية لأننا عندنا وسائل الدعوة وسائل الدعوة ثلاثة أنواع نوع توقيفي جملة وتفصيلا ما في مجال مثل خطبة الجمعة خطبة الجمعة لها صفة معينة يخطبه قائم يفصل بين الخطبتين تكون قبل الصلاة لو جواحد وقال نحطها بعد الصلاة أو بغير الوقت يقول نجعله بين المغرب والعشاء هذه الأمور توقفية ما في مجال لها أو قال والله ما في داعي الخطبتين أحسن بشكل محاضر ويجلس على طاولة ويتكلم للناس وهو مرتاح ليش واقف وهو ما يدري ينظر في الورقة ولا ينظر في الناس ولا يتمسك في المنبر ولا, ولا ماذا يصنع نقول هذه أمور توقفية جملة وتفصيلا فإذا حصل فيها تبديل وتغيير فهذا من قبيل البدع ومحدثات الأمور ولا يجوز ونوع آخر نعم ورد جملته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد صفة معينة مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الناس كان يذكرهم كان يتخولهم في المعصية نعم هل تتخولهم أنت قائم تتخولهم أنت جالس هم جلوس هم قيام نعم تتخولهم بكلام طويل بكلام قصير ما الذي تذكر فيه نعم مثل هذه الأشياء ورد جملتها ولم يرد يرد تفصيلها نعم فلها أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثالث وهو ما كان من الأمور التي هي من قبيل المباح المباحات فتجعل في طاعة يعني في مثل دعوة إلى الله عز وجل فهذه يقال الوسائل لها أحكام المقاصد فإن جعل ذلك تلك الوسيلة من أمر محرم فإن ذلك, فإن ذلك لا يجوز لأن الغاية لا تبرر الوسيلة لا يجوز لو قال حنا نبغى نجمع الناس على طرب من أجل أنهم يستمعون على معازف نقول هذا لا يجوز حرام لكن لو قال نحن نريد أن نجمع الناس في وليمة نعملها لهم ونكرمهم ونعطيهم يعني أرزاق وأقوات مثل ما يفعل في الهجر والأماكن فقيرة والناس ما يأتون لسماع الموعدة والتعليم والتوحيد والطهارة ما يأتون فإذا قيل لهم في توزيع جوك إنالوا عليك فيمكن أن تجلس ساعات معهم تقيم لهم دورات تعلمهم من أجل أن تعطي كل واحد شيئا من طعام أو نحو هذا أو مال فيجلسون عندك فهذا لا إشكال فيه نعم فمثل هذا النوع الأخير هو بحسب ما يكون منه فإن كان من شيء مباح فهذا يكون قربه لأن المباح جعل في طاعة إن كان من شيء محرم فهو يجوز ولهذا المسألة، هذه المسألة لا يقال وسائل الدعوة توقفية بإطلاق ولا يقال إنها غير توقفية بإطلاق وإنما يحتاج إنسان فيها إلى تفصيل نعم والله أعلم لعل هذا يكفي فيما يتعلق بخطبة الجمعة لعلنا نقرأ الحديث اللي بعده قصير حتى يحصل التعويض نكون نقرأ ستة اليوم على الأقل نعم صدر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية تصلي ركعتين. نعم جاء رجل وكما في صحيح مسلم سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا هذا يدل على أن الإنسان أن الخطيب له أن يقطع الخطبة لمصلحة. يراها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر لما رأى الحسن أو الحسين يقوم ويقع فيه فاحتمله وقرأ الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة واحتمله معه على المنبر له أن يقطع الخطبة وعمر رضي الله عنه قطع خطبته لما أحدث مع أنه لا يجب على الإنسان أن يخطب وهو متطهر لكن هذا الأفضل وكذلك أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته من أجل تعليم الرجل الذي قال له طلب منه ذلك أن يعلمه الإسلام فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له كرسي وجلس وعلمه ثم بعد ذلك رجع إلى المنبر وأتم خطبته كذلك أيضاً كلام المأموم نعم من حضر الجمعة إذا كان يتكلم مع الإمام فهذا لا إشكال فيه سيأتي معنا الحديث في اللغو إذا قال لصاحبه أنصت فإذا كان ذلك مع الإمام الإمام سأل عن شيء فقام هذا الإنسان يكلمه يرد عليه أو سأل قال يا فلان كذا مثل قول عمر رضي الله عنه لعثمان صليت ركعتين فلا بأس إذا كان ذلك الاشتغال مع الإمام لأن ذلك ليس باشتغال عنه كذلك لو أن الأحيانا يحصل أمر مثل المكبر الصوت مثلا في خلل انقطع السلك صار شيء تعطل الجهاز الناس ما بيسمعوا الخطبة الإمام فوق على المنبر ماذا يصنع يقوم أحد المصلين ويصلح هذا ويشتغل معه ويكلمه وما إلى ذلك وهو مأجور بهذا ولا يعتبر من الله فمن الناس من قد لا يفعل ذلك يتركه تورعا تحرزاً لكن في الواقع هذا الاشتغال مع الإمام ليس باشتغال عن الخطوة فنفرق بين هذا وهذا وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى في موضعها هنا قال له صليت يا فلان قال لا قال قم فصلي ركعتين نحن تكلمنا فيما سبق عن تحية المسجد. وقول من قال بأنها واجبة لظاهر الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوصل لركعتين وأن الذين قالوا بأنها لا تجب احتجوا بالحديث العام مثل قولها العليا غيرها قال لا إلا أن تتوع فما ذكر له تحية المسجد فعلى كل حال الآن تحية المسجد فيما هو أخص في وقت الخطبه وهو مأمور بالانصات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى وأن من لغى فلا جمعة له فالآن هذا يصلي فإذا كان كلمة أنصت ومن مس الحصة فقد لغى فكيف بقيام وركوع وقراءة واشتغال مدة أطول من مجرد, من مجرد أنصت من أهل العلم قال لا يصلي لأن هذا أبلغ من قوله مجرد قوله أنصت لأنه اشتغال عن خطبة وهو مأمور بالانصات والسماع لها لكن على كل حال هذا الحديث يدل على أنه يصليها وتأويل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه لأنه كان رث الثياب فقير أراد أن الناس يرونه ويتصدقون عليه هذا بعيد جدا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال مخاطبا للناس إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة بهذا فدل ذلك على أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب فإنه فإنه يصلي ركعتين لكن لو دخل وهو يؤذن هل يردد دراء الأذان ولا يصلي ركعتين؟ الأذان الثاني يصلي يصلي أهم من الأذان لئلا يشتغل عن يشتغل عن لئلا يشتغل عن الخطبة لكنه يتجوز يعني يختصر في هاتين الركعتين نعم والله تعالى أعلم هذا ما يتعلق بصلاة ركعتين والإمام ياخطب طيب كم قرأنا خمسة, خمسة. تبون واحد بعد نخشى نطيل عليكم الآن صار لنا ساعة ونص ولا لا يا ابو ناصر قد شرحنا قصة الحديث هذا الحديث هذا قد شرحنا أي حديث أنصت يوم الجمعة إن شئتم شرحنا، بس أنا لا أريد أن أشق عليكم. أتوقف ولا؟ شكلكم ساكتين، تقولون توقف؟ طيب لا توقف. هذا كل حال. زدنا اليوم حديثين، مرة الجاية حديثين إن شاء الله، والمرة اللي بعدها حديثين، وبعد ذلك يكون. هذا تعويض عن الغياب طيب الـ الـ الأسبوع القادم عندنا درس إن شاء الله أقول عندكم اختبارات ما في اختبارات لا. أي. الأسبوع الجاي إن شاء الله سيكون عندنا درس بإذن الله يقول توفي شخص وترك مكتبة فيها كتب شرعية هل يجوز لأهله التصرف فيها بإهدائها؟ لأن وجودها لا يستفاد منها. طبعا هذه المكتبة هي من جملة الميراث. هي من جملة الميراث. فإن تنازل عنها الورثة طواعية تطيب نفس، فيمكن أنهم يصرفونها في جهة تستفيد منها. نعم. إذا كان ها؟ إذا كان أوصى الثلث. فينظر في الوصية التي كتبها إن كان ظاهر كلامه يقصد بمال يتصدق به عنه فإن لا لا تكون المكتبة من هذا الثلاث وان كان قال ثلث ما أملك صدقه مثلا فنحو هذا فيمكن أن يدخل فيها ما يرى أن من مصلحته أن يجعل من الثلث مصلحة الميت على كل حال نحن لعلنا نقيم مكتبة إن شاء الله كبيرة للبلد استفاد منها تكون كبيرة فيها جميع إن شاء الله المراجع التي يحتاج إليها تكون مرجع للناس الباحثين وكذا ونضم إليها مثل هذه المكتبات والمكتبات اللي في المساجد اللي من استفاد منها معطلة مغضرة واشترى كتب وتوضع فيها بحيث أنها تبقى مكتبة يعني يجد فيها الإنسان بغيته بإذن الله عز وجل وأرجو أن يكون ذلك قريبا فإذا سمعتم بها قامت فمن كان عنده كتب أو مكتبة يستغني عنها فيمكن أن تضم وهذا يفرج للناس كثير من الناس عندهم كتب ويقولون نحن لا نستفيد منها ونريد أنها تكون في شيء ينتفع به يقول ما حكم بدء الكافر بالتحية وما حكم بدء بالسلام كيف يرد عليه إن سلم الكافر بالسلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام نعم. وعلمنا إذا سلموا أن نقول وعليكم فمع أنه ورد عن بعض في بعض الآثار مثل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى أنه يلقى السلام على الكافر نعم إنما ذلك في أهل الذمة لا تبدأهم السلام لئلا يكون ذلك إكراما لهم. ومسألة رد السلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وعليكم من أهل العلم من قال لأنهم كانوا يقولون السلام عليك فإذا كان يلوي لسانه فإن يقال وعليكم. وأما لأنك إذا قلت وعليكم يرجع عليه من قال. فإذا كان لا يلوي لسانه بهذا وما علم عن هذا فإنه يقال وعليكم السلام وعليكم السلام. والواقع أن من قال وعليكم فهو قد رد السلام إن كان ذلك قد سلم عليه حقيقة يقول بعض الناس يلوم ويعاتب ويغضب على بعض معارفه وقاربه إذا لم يزوروا ويسلم عليه بعدما جئه من الحج وقد عتب علي أحدهم فقلت له هذه عبادة وكلامك هذا قد يؤثر في إخلاصك وقصدك فما تعليقكم على مثل هذا وهل ورد دعاء يقال لمن أتى من الحج لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقال لمن جاء من الحج لكن لا أباسا يقال تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله صعيكم حج مبرور ونحو هذا كون هذا الإنسان يعتب على الناس لماذا لم يزوروه وقد جاء من الحج أو من غير الحج هذا أمر غير جيد لا يحسن أنا الذي أنصح به الأخوان دائما وأنصح به نفسي أن الإنسان لا ينتظر من الآخرين شيء لا تنتظر منهم شيء علق قلبك بالله عز وجل وتستريح لا تنتظر منهم تقدير ولا زيارة ولا تعظيم ولا شيء إطلاقاً. نعم، تستريح الذين ينتظرون من الآخرين أن يعظموهم أو أن يحترموهم أو أن يقدروهم أو أن يصدروهم قد الناس قد لا يرونهم كذلك أو قد يذهلون عن هذا أو أو لأي أمر من الأمور فيشق ذلك على هذا الإنسان ويتعذب به تعذى قلبه بسبب هذا ويبقى قلبه معلق بالمخلوقين حتى إن من الناس من يكون أهل القرب منه هم الذين يعظمونه ويظهر له التقدير والاحترام وقد يكون عالما والذين قد لا يحصل منهم مثل هذا قد يكونوا جافا معهم أو يعني ففالإنسان لا لا تنتظر من أحد شيء. استريح قلبك لا من قريب ولا من بعيد قدم للناس حقوقهم ولا تنتظر منهم أن يقوموا لك ولا أن يحصل منهم زيارة يعني ما فائدة أن يكون الإنسان يأتي الناس يزورونه. فأنما يساقون إلى الموت، وهم ينظرون من أجل أن لا يغضب، إنه ما يزعل، قوموا خلنا نروح له، شكوا لله، ترى يزعل، من من يريد؟ أن الناس يأتون بهذه النفسية، وهذا موجود بكثرة، إذا مرض يلا، لابد نروح له، ترى إذا ما رحنا لا تعرفون يزعل، فهذا الناس يأتونه وهم في غاية الإكره. الأصل أن الناس يأتون محبين مستبشرين فرحين بهذا المجيء يخفوا على قلوبهم هذا الأصل فإذا ما كان المجيء بهذه المثابة فما فائدة هذا المجيء ما فائدة هذا المجيء ولذلك الناس قد يستوحشون من الإنسان الذي يعتب عليهم إذا انقطعوا عنه مدة تركوه وقطعوه إلى النهاية لأنه عارفين أنه ناقم عليهم فإنهم مدة طويلة ما جوه فمعنى ذلك إنه الآن في نفس شيء فأحسن ما هو الحل أن العين لا ترى العين أحسن شيء واجعلها قطيع فتجدهم ينقطعون لكن إذا كان الإنسان عرفوا منه أنه يقول أبدا أنا ليس لي حق على أحد ولا أنتظر منكم شيء ولا زيارة وأنتم أصحاب الحق وأنا للمفروض أزوركم أنتم قصرتم في زيارتي ثلاث سنين ما رأيتكم الواقع أن أنا المقصر أنا اللي ما جيتكم في الأسنوات لماذا أنتم تعتبون على أنفسكم تعتذرون وأنا لا اعتذر أنا قابلتكم بمثل هذا وأنا أعرف أنكم في شغل وماذا منكم في خير وفي طاعة وفي... فأنا أعينكم على هذا وأدعو لكم ولا أنتظر منكم الزيارة هذا هو الصحيح الإنسان يروض نفسه على هذا وإذا جاء أحد يعتذر إليه أنا مقصر وأنا من زمان ما جيتك لك لا لا لا حق أبداً أبدا الحق لك أنت وأنا مثلك لا أكتصد فيك ولا جيتك والإنسان ينظر إلى نفسه وينظر إلى عيوبه وتقصيره ولا يجلس يشغل الناس جاءوا ولا ما جاؤوا بنفوس ضعيفة ومريضة صغيرة اللي يغضب لهذا ويفرح لهذا نعم يقول إذا أذن مؤذن الظهر وسافرت أريد أن أكسب الوقت هل أجمع مع العصر في الطريق أم يلزمني صلاة الظهر أربعا في وقتها الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه أن له القصر ويجمعها مع العصر له ذلك لأنه مسافر والوقت موسع ولا يجب عليها يصلي في أول الوقت لكن لو أنه احتاط وصلها في وقتها تامة فهذا أحوط هذا أحوط لكن هل يجب ونقول يأثم لو أنه جمع ولو أنه قصرها لا نستطيع أن نقول هذا لأنه شرع في سفر يقول ما القول الراجح في استخدام العصا بخطبة الجمعة الأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك ليس من السمة أنه لا يفعل قصدا لا يفعل قصدا نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم لربما اتكأ على قوس أو اتكأ أو قضية الاتكاء قصدا أن يحمل عصا من غير حاجة ولم يكن ذلك من عادته أنه أو عادة الناس أنه يحمل العصا أو يحمل القوس أو يحمل فيحمل العصا من أجل الخطبة الأقرب أن ذلك ليس ليس من السنة والله تعالى أعلم هذه الأسئلة المكتوبة عندكم سؤال آخر ولا ولاك فيه المشهور أنه يقولها قبل النوم بالليل بالليل لكن إذا تعملت بعض الأحاديث جيد مثل مثلا بسمك اللهم آمُوت وأحياء مثلا أو نحو ذلك تجد أنها تنطبق على حتى نوم حتى نوم النهار اسمك كربي وضعته جنبي اسمك أرفع ومنحو ذلك كل هذا لأن الإنسان قد يقبض أصلا بهذه النومه، فما وجد فيه ذكر المبيت أو نحو هذا أو نوم الليل، أو فإن الله أمر على نوم الليل وما لم يرد فيه فإنه يمكن أن يقال في أي وقت. نعم يقول الوقت النهي بالنسبة ليوم الجمعة متى يكون الأقرب الله تعالى أعلم أن وقت الجمعة يختلف عن الظهر يختلف ابتداءا وأما في الانتهاء فلعل الأقرب الله تعالى أعلم أنه ينتهي انتهاء وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله مع في الزوال أما في الابتداء فإنه يختلف عنه سواء قلنا بأنه يبدأ من ارتفاع الشمس قد الرمح أو قلنا بأنه يبدأ من الساعة السادسة باعتبار الحديث من جاء في الساعة الأولى أو الساعة الثانية وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله فالحاصل أنه يختلف عن وقت الظهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعة الجمعة بأنه ما من عبد يوافقها قائم يصلي يسأل الله شيئا اللي أعطاه فمن الأقوال القوية جدا في وقت هذه الساعة أنه بين يدي صعود الإمام على المنبر وصعود الإمام على المنبر غالبا يكون عند بعد الزوال فمعنى ذلك أنه كان يصلي قبل الزوال ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى ما يدل على أن الإنسان إذا ثم جاء فصلى ما كتب له أو نعم إن وقت صلاة هذا ولهذا قال طائفة من أهل العلم بأن وقت الجمعة لا يكون فيه وقت نهي بالنسبة لوجود الشمس في وسط في وسط السماء فله أن يصلي في هذا الوقت يقولها مرة واحدة بعد الثانية في الجمع ما يكرر مرة واحدة بعد الثانية ويكون هذا مما يغنيه عن الأولى ويتداخل الله عالم. نعم. طبعا سمعت الدليل على أنه يمكن للإنسان أن يجمع بين الصلاتين، نعم. فعل بمسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر وتمنى أنه يكتب له منها من هالأربع ركعتين هل يفهم منه أن بمسعود رضي الله عنه كان يرى وجوب القصر وأنه كان يتخوف أن لا تقبل منها الصلاة لو كان يعتقد أنها لا تصح تامة لما ما كيف يصلي صلاة غير صحيحة بناء على قضية وهي الجمع الكلمة وأن الخلاف شر ما إلى ذلك مع أنه أعلن موقفه صرح بهذا فالشاهد أن بمسعود رضي الله عنه كان يرى صحة الصلاة يرى صحة الصلاة فإذا كان الاختلاف الواقع بين الناس مما يحتمل تصح معه العبادة فإن جمع القلوب والائتلاف مطلوب وهو أولى وإذا كان هذا يؤدي إلى أن العبادة تكون غير صحيحة في نظره هو فإنه لا يفعل لا يفعل نعم لكن له أن يصلي بنية النافلة معه ثم يصلي في وقت آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ال الذين يؤخرون الصلاة أرشدهم إلى أن يصلي في بيوتهم وإذا حضروا مع الناس صلوا معه وتكل لهم نافلة فيمكن أن يتجاوز هذا بهذه الطريقة نعم نعم تفضل إحسنت يقول هذا يجعل ستة أيام على القول بأنها تحد بأربعة أيام هل مدة جلوسها الأربعة أيام يترخص فيها بروخ السفر ثم إذا انتهت يبدأ يعامل نفسه معاملة المقيم هذه القضية هي تنبيه الناس يحتاجون إليه لأنه كثير من الناس في المسألتين في مسألة مدة الإقامة وفي مسألة مسافة السفر كثير من الناس يفهم أنه لا ما أقصر قبل ما أمشي ثمانين كيلو أنت رايح يقول يقولت ما أقصر وانا توي طالع من الدمام لأربعين كيلو لازم أمشي ثمانين علشان أقصر نقول له لا بمجرد ما تفارق البنيان خلاص تقصر عند محطة البنزين خارج البلد كذلك مدة الإقامة كثير من الناس يقول طيب أنا رايح المكه وجالس عشرة أيام أعلم أني سأجلس عشرة أيام نقول الأحوط لك أن تتم يقول طيب الأربعة أيام أقصر فيها كثير من الناس يفهم هذا أقصر في أربعة أيام وبعدين تعامل نفسي معاملة المقيم نقول لا ما دام النية من البداية عشرة أيام من اليوم الأول تتم إنما تعامل نفسك معاملة المسافر في الطريق بس واضح أنا سأجيب سؤالك لا يقول إذا أزمعنا الإقامة إذا عزمنا من البداية أقول فإن كان زائدا المدري سنجلسها فإننا نكون في حكم المقيم اي نعم يكفي هذا